117. ويذبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 118. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 119. وسخر لكم الليل والنهار والشمس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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَاسِيًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُهُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 117. ومن أعزائهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 118. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله هنيانهم من القواعد